إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنود بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينذكون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قيد يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون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 إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له والفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخوض في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوت الشياطيم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطود ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم.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 قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم بِهِ به كيدا فجعلناهم الأسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليب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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارود ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم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 إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين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 إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُنُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِيذ إِذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُود فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِيذ فَالْتَقَمَهُ الْحُلُوتُ وَهُوَ مُلِيب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 من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ونذ الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ تذكرون أم لكم تلقان مبيد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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنفورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون